بسم الله الرحمن الرحيم أيها الشبه الكرام يطيب لأسرة تسجيلات لإمانه خاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الزرف الثالي والتسعين من شرش كتاب زاد المستقلم بفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيقين وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصلف رحمه الله تعالى وميقات أهل المدينة دل حليفة إلى قوله وأشهر الحج شوال وذو قعدة وعشر من ذي الحجة نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع والآن مع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 والصلاة والسلام على أشرى الأنبياء والمرثلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تقدم معنا أن للحد والعمرة ميقاتين الميقات الأول يسمى بالميقات الزماني والميقات الثاني يسمى بالميقات المكاني وابتدأ المصنف رحمه الله ببيان الميقات المكاني وهي أماكن حدها الشر لا يجوز لمن أراد حجة أو العمرة أو هما قاصدا إلى نفكة أن يجاوز هذه الأمتنة حتى يحرم منها وقد دينت سنة هذه المواقيف وذلك في حديثين هما أشهر ما ورده المواقيت حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع قين فيه من النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المفصلة أعلى المواقيت المكانية فابتدى المطنف رحمه الله بميقات أهل النبينا والأصر فيه قوله عليه الصلاة والسلام يدل أهل المدينة من ذي الحليفة وهذا حديث عبد الله بن عمر والصحيحين وحديث عبد الله بن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة والحليفة واحدة الحلفة وهو نوع من الشجر والسبب في ذلك أن هذا الوادي وهو ذي الحليفة كانت فيه شجرة أي في وسطه وقيل أنه كان يكثر فيه هذا النوع من الشجر وهو الوادي الذي يسمى في الندينة بوادي العقيق ويسمى في عرف العالم كل يوم وادي عروة لأن عروة ابن الزبيب رحمه الله كانت له مجارع في هذا الوادي وهذا الوادي تبث في الصحيح من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الوادي بكونه مباركا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أتاني الليلة آتل من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فاجتمعت السنة القولية والسنة الفعلية على اعتباره ميقاف المدينة وهو ذو الحليفة وهذا الميقاف هو أبعد المواقف عن مكة ولذلك يبعد فوق عشر مراحل فبينه ودين مكة ما لا يقل عن عشرة أيام بسير الإبل في الأزمنة الماضية ويقع هذا الوادي أو النهل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذاء جبل عيف فيحد هذا الوادي من الجهة الشرقية إلى الجهة الجنوبية جبل عير وهو آخر حدود المدين كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور فهذا الجبل المعترد وهو جبل عير يكون طرفه مشرفا على وادي العقيق وعلى المهل, المهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفنيه الناس اليوم بأذيار عليك وهذا المقاط أجمع العلماء رحمه الله علمه مقاط أهل المدينة ومن مر من غير أهل المدينة بالمدينة وفي نيته أن يحج أو في نيته أن يعتبر أو في نيته أن يجمع بين الحج والعمر فيقننهما معا أنه يجب عليها أن من المدينة إلا الشامي فلهم فيه تفصيل ربما ستأتي الإشارة إليه فأهل الشام خلاصة ما يقال فيه أنهم إذا مروا بالمدينة ونزلوا فيها كما هو موجود اليوم في الحملات التي تأتي من جهة الشام أنهم يدخلون المدينة ويصلون بمسجدها فحينئذ يتعين عليهم أن يحرموا من المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَلِمَنْ مَرْ أَتَى عليها عَلِيهَنَّ مُنْ غَيْرِ أَهْلِهِنْ فنص على أن من أتى على هذه المواقيت من غير أهلها أنه يلزمهم الإحرام منها فأهل الشام إذا نزلوا المدينة مروا بالمدينة ونزلوا بها ولو ساعة فإنه يجب أن يحرموا من ميقاتها وهل إذا مروا بشذاء المدينة ولكنهم لم ينزلوا بها وأخذوا طريق الساحل الذي يعرف بطريقة جدا قديمة الآن لو أخذوا طريق الساحل ولكن لم ينزلوا بالمدينة يعني يأخذوا من أطراف المدينة أو من الشوارع التي بأطراف المدينة لكن لا يدخلوا المدينة فحينئذ ميقاتهم رابع والسبب في ذلك أنهم لم يأتوا على الميقات حقيقة فهم مارون بالمدينة وليسوا بنازلين بها حتى يأخذوا حكم أهمهم ولأنهم سيمرون بميقات ثاني على طريق هو ميقات لهذا الطريق وهو الذي يسمى بطريق الساحل فطريق الساحل إذا سلك من أهل الشام أو من أهل النصر أو من أهل المغرب فإنهم فين عيد يشرمون من رابط لكنهم إذا نزلوا بالمدينة ولو ساعة ولو لحظة ودخلوا المدينة فقد وجب عليهم نقاط المدينة أن يهلوا من ولو كانوا مارزين بطريق الساحل قال عليه الصلاة والسلام يهلوا أهل المدينة من ذي الحريفة هذا الإهلال يأتي على صورتين الصورة الأولى أكمل الصور وأفضلها لما اجتمرت عليه من التأسل برسول الله عزيزه والاقتباء به وهي أن تنزل في الوادي وتصنع ما صنع رسول الله عزيزه من الاغتسال ثم بعد ذلك تصلي الفريضة وتهل بعد الفريضة لأن رسول الله عزيزه ما بال ثم بعد ذلك أحرم من النقاة اغتسل وأصبح ينظف طيباً لأبي وأمني صلى الله عليه عليه ثم أهله بعد الفريضة وعلى هذا الأكمل أن الإنسان يغتسل في الواجه ثم بعد ذلك يصلي الفريضة وينشئ عمرته أو ينشئ حجه كذلك أيضاً إذا لم يتيسر له الفرد واغتسل وصلى ركعتي الوضوء يهل بعدها وليست للإحرام ركعتي وليست للإحرام ركعتان مقصودة وهي التي تسمى سنة الإحرام إيسا له ركعتان مقصودة إنما هو يقع بعد الفريضة أو نافلة حتى ولو كانت نافلة مطلقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر في الصحيح أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة في رواية في هذا الوادي المبارك فاستحبوا أن يقع الإحرام عقب الصلاة ولا تشترض صلاة الصلاة المقصودة هذا الأكمل والأفضل ويكون الإهلال والنية والإنسان جاثا في مصلاة كما جاء في حديث النعم الباسر رضي الله عنه أما الصورة الثانية وهي صورة الإجزاء فهي أن تمر بالوادي وتمر مرورا وتقول لبيك حجا لبيك عمرك ولا يشترط النزول وليس بلازم وواجب لحيث نقول لا بد أن تنزل إلى داخل الوادي ثم تحرم فلو مريت بمحاذاة الملقاة وقلت لبيك عمرك لبيك حجا فقد انعقد إحرامك وصح لكن فاتك الأفضل والأكمل الذي هو تأثن برسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا إن تيصر لك النزول نزل وإذا لم يتيصر لك النزول فحينئذ تعتبر المحاذاة بقيت مسألة وهي مسألة الطائرة إذا كان الشخص يسافر بالطائرة من الندينة إلى جدة وهو محرم بالحج أو العمرة أو بهنمع أو سافر من أي سطع من أسطاع يريد أن يصل إلى جدة فالجدة ليست منيقات جدة لا تعتبر منيقاتا وعلى هذا فإنه من أحرم منها لا يحرم منها إلا إذا كانت نيته مبتدأة في جده أما إذا كان في القدم على جده وهو في نية أن يحجه ويعتبر في أعتبر الموقيت التي ذكرناها فمن مر بالطائرة بالنقاط فإنه لا يستطيع النزول فحينئذ لمجرد محاذا فيه للنقاط يلبيه ويني ويصح منه ذلك ويجبيه فإذا لم يمكنه أن يطلع او يطلع ولا يعرف المواضع ولا يعرف الأماكن فيحسب بالزمان فيكون له التقدير الزمان يقال مثلا بعد إقلاع الطائرة بدقيقة دقيقة ونص لأنه في المدينة يكون إقلاعها على حالتين في حالة يكون الإقلاع والطائرة نتجهة على جدا فتكون المسافة قصيرة جدا لمنجب إقلاعها لا تأخذ إلا في حدود دقيقة أو أقل من دقيقة دقيقة وشيء قليل حتى يحاذي الإنسان أدير عنه لكن إذا كان مثلا إقلاعها على الجهة التي هي خلاف جهة مكة أو جهة القبلة فإنها تأخذ وقتها حتى تعتدل وتأخذ مسارها وحين إذن قد كما يقول بعد المختصين تصل إلى ثلاث دقائق فهذا يعني لابد من ضبطه ومعرفته على حسب المواقف ولا اختص بالمدين فإذن عندنا صورتان الصورة, الصورة الأولى أن يتمكن الإنسان من النزور في الوادي وإصرابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيغتسل ويتمظف ويتطيب تأسي من رسول الله عليه وسلم ويصلب ركعتين ثم بعد ذلك يحري وإن كانت خريضة فإنه يحرم عقد الخريضة ولا حاجة بعد الخريضة أن يصلي ركعتين نافلة لكي يحرم بعده بل إنه إذا فعل ذلك خالف السنة لأن السنة أن النبي صلى الله بعد الخريضة وبعض العوام يفعل هذا للجهل فإنهم يصلون الزريضة ثم بعد الزريضة تجدهم يقومون لركعتين وينشئوا الإحرام وهذا مفاجم بالسلة تماما فإنه الأفضل والأكمل أن يقع إحرام في الحالة بعد الزريضة المباشرة هذا الأكمل وأمن الإجزاء فإنه بمجرد مروره على الإحرام يحرم المسألة الثانية عرفنا الآن أن الشخص يحرم من المقاة كمالا وإجزاءا بقيت مسألة فرضية وهي أن يحرم قبل النقاط أو يؤخر بعد النقاط أما إشرامه قبل النقاط فإنه خلاف الأفضل فالأفضل والأكمل أن يحرم من النقاط فلو لبس إحرامه من الندينة واغتفل وتطيب في الندينة ولبس الإحرام ولبس فحينئذ إذ إذا لب من الندينة للعلماء وجهان بعضهم يقول إنه أفضل لأنه سيكون تعبه أكثر والقاعدة في الشرع أن ما كان تعبه أكثر فأجره أعظم لأن مرسى صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح توابك على قدر نصبك فهذا سيفعد أكثر لأنه سيكون مانع النفس من محضورات الإشرام من أكثر من حزا تقريبا 7 كيلو أو 8 كيلو, كيلو قبل الميقاس هذه السبعة أو الثمانية فيل تقرب فيها إلى الله بطاعة جائدة فقالوا هذا أصبر وكما لو أحرم المكان أبعد من المواقف الأخر فأني أحرم مثلا من الرياض فإنه إذا أحرم من الرياض قبل أن يقاتل وقرر المنازل لا شك من تثمر عليه مئات الفيلو مترات وهو متلبس في الطاعة والنسف قالوا هذا أصبر والصحيح ما ذهب إليه طائفا من السلف أن الأفضل والأكمل أن يؤخذ إلى الإحرام إلى النقاط وأن من أحرم من قبل النقاط فإنه أقل لا يعتبر مصيبا للسنة فالسنة الأكمل والأفضل أن يكون من النقاط ولذلك سئل الإمام ما له إمام دار الهجرة رحمة الله عليه قال له رجل يا أبا عبد الله إني أريد أن أشرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الإنام مالك رحمة الله عليه إني لا تفعل رحمك الله لا تفعل فقال إني أريد أن أفعل قال لا تفعل قال ولما رحمك الله قال إني أخاف عليك الفتنة قال وكيف ذلك قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات وإنك إن أحرمت من النسجد خالفتها أو ضمنتها أنك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم الفترة فلا سك أن كل النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر إشرامه إلى الميقات يدل دلالة واضحة على أن الأفضل والأكمل أن يحرم من الميقات طيب إذا قلنا أن الأفضل والأكمل أن يحرم من الميقات فلو لبى قبل الميقات وعقد إشرامه فإنه قد دخل في ويعتبر حينئذ متلبسا بالنسك وعليه ما على من أحرم ويمتنع من المحضورات فإن مر بالميقات جدد نية إن مر بالميقات جدد نية أرثنا الآن الإحرام من الميقات والإحرام قبل الميقات بقي السؤال الإحرام دون الميقات فالإحرام دون الميقات دون ميقات المدينة أو غيره من المواقيد يعتبر خلاف الشر فيأثم من قصده لو أن الإنسان تعنت فقال ما أريد أن أشر من نقاط الندينة وهو من ندينة وأخر إلى جدة فإنه يأثم هذا أول شيء لأنه خالف الشرع وعطى ثم تلزمه يلزمه دم جبرانا لهذا النقص وهذا الدم سيعطي إن شاء الله بيانه وبيان دليل وفتوى جمهير السلف والخلف والعنم الأرض رحمه الله عليه وسلم ووجه صندوق حد الأمة رضي الله عنه عبدالله عباس له من كتاب الله عز وجل وعمل الأمة في فتاويه به هذا الدم جبران من نقص وحينئذ تنجاوز الميقات لا يخلو من حالتين لو أن إنسانا من أهل المدينة أو قدمت المدينة وفي نيتك انتفج أو تعتمر فجاوزت الميقات المدينة أبيار علي وعلي تخطيته وأن تريد النسك فلا تخلو من شالتين الحالة الأولى أن تعقد النيه وتصمم وتمضي فترم من دون الميقات ولو بكيلو واحد ولو بنفس كيلو فحينئذ يلزمك الذن الذي ذكرناه ويعتبر إخلالا بالنسك كما ذكرناه الحالة الثانية أن يتذكر الإنسان كان يكون ناسياً او يتعمد مجاوزة الميقات ثم لا ينبيه ولا ينوي ويرجع الى الميقات وينويه فإن رجع الى الميقات ونوى من الميقات فقط عنه الدم وحينئذ يعتبر متلافيا للإخلال ولا شيء عليه اذا هناك حالتان لمن جاوز الميقات اما ان يستمر وينوي دون الميقات ولو بيسير فعليه الدم ويعتبر آتماً بتعمده وإن أن يتدارك ويرجع فإن رجع وتدارك فقط عدد الدم إلى من يكون قد أحرمه ولم ينوي بعد الميقات بقي السؤال في الميقات المدينة الآن الموجود الخط الذي يخط الهتراء يمر بالمدينة ثم يمر بقراء دون ميقات المدينة كاليتمة ووادي الحر والمهد ونحوهم من هذه القرى فهل يحرمون بمحاذاة رابط ويعتبرون للمقاة الأدنى أو يعتبرون دون المدينة لأنهم في سمت المدينة الجواب أنهم يعتبرون دون المدينة فمن كان من أهل اليثمة وعراد الإحرام فيحراموا من في نفسهم ولا يحرم من دون اليثمة بمحاذاة رابط والسبب في ذلك أن النبي الظهر قال فمن كان دون ذلك والإشارة راجعة إلى المواقيت فإحرامه من حيث أنشأ فالذي يقوم في النهد أو يكون في اليثمة أو يكون في وادي الفرء يحرم من مكانه ولو أنه في واديرين هو الذي يبعد عن نذيق رابط ستين كيلو فإنه يحرم من واديرين وقد دل على ذلك فعل السلف الصالح فإن ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي حديث المواقيت كانت له مجرعة بوادي الفرء فلما أراد الحج أنشأ النية منها فأحرم من واد الفرق ولم يؤخر إلى محاذاة رابق التأخير إلى محاذاة رابق خطأ بالنسبة لهؤلاء لكن الذين هم على الساحل مثل أهل بدر ومثل القرى التي تكون مرورها بطريق الساحل فإنهم دون نقاط المدينة لكن طريقهم على طريق الساحل فهؤلاء موقاتهم ما يقدمون عليه أعني رابط وإن أحرموا من موضعه فأهل بدر يحرمون من بدر وأهل الروحاء يحرمون من الروحاء هذا حسن وأفضل لكن لو أن البدري أو منذ الروحاء يريد أن يمر عن طريق خط الهدرة موجود الآن فإنه يدخل بمحاذاة سبس المدينة فيحرم من موضعه يحرم من بدر لأنه سيكون دون ميقات المدينة من بلدي أو موضعه الذي أنشى هذا حاصل من يقال بالنصة لمقاة أهل المدينة وهو ذو الحليفة قال بعض العلماء إنه أفضل المواقف وفضله من جهة كونه أبعد ولا شك أن الأبعد أكثر عناء وأكثر نصبا وأكثر ثعبا والقاعدة أن الأكثر ثعبا يعتبر أعظم أجرا هذا على الأصل بقوله عليه الصلاة والسلام توابك على قدر مصابك فعلى هذا قلنه أفضل ولأن الله عز وجل اختاره لنبيه فهو أبعد المواقيت أبعد المواقيت عن مكة وقد أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الشام ومصر والمغرب الجفة وميقب أهل الشام وأهل مصر والمغرب الجفة والجفة مأخوذة من قوله السيد السيل القرية إذا أخذها بما فيها من بناء ومن ناشية ومن زرع ومن ذلك سنيت بذلك لأنها كان بها قوم عصاة فأرسل الله عنهم السيل فاشتحذهم عن ذكرة أبيهم العياذ بالله إلى البحر فأغرقهم الله عز وجل فسنيت الجحفة وهذا الموضع كان معروفا إلى ما قبل الإسلام ثم إن رسول الله عليه وسلم لما نزل المدينة كانت المدينة فيها الشمة وهي الذي انتسمى اليوم في عصرنا بالمنارية كانت وبيئة والسبب لذلك وجود النجل بها وكانت السيول تحيط بها ومستنقعات كثيرة قالت أم المؤمنين عائشة قديمنا المدينة وبطحان نجلا يعني المستنقعات فلكثرة مياه ديها كانت وخيمة ووبيئة فلما قدم الصحابة على المدينة عصابتهم الشمى واستضر بها أصحابنا أبو بكر وبلال وقصتهم في الصحيحين مشهورة فدخلنا رضا سلم عليه وهم يحنون إلى مكة فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد أي وأشد لأن أو بمعنى الواق كقوله تعالى كان قَابَ قَوْصِينِ أَوْ أَدْنَى أي وَأَدْنَى قَوْصِلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزْجِدُونَ أي وَيَزْجِدُونَ فقال حبّد إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد وصحّحها وانقل شمّاها إلى الجحلة فاستجيب الدعوة عليه السلام وإلا كانت المدينة لاقطة لا ينزل بها أحد إلا أصابته الحم ولذلك كانت العرف الجاهدية إذا قدم الرجل بالعيق كانوا يسافرون بالعيق إلى الشام فإذا قدم من الشام ينهق كما ينهق الشمار وذلك خوفا من شمنا يثرب كما اشار إلى ذلك بعض الفضلاء بقوله واختلقوا يعني أهل الجاهلية وهي من المسائل التي أحدثوها واختلقوا التعشير أن يعشر من النهيط بشذاء خيبرا فكانوا يخفون من شم المدينة فيظنون ويعتقدون أن هذا النهيض يعطي المفاحلة من شم المدينة وهي أمور الجاهلية التي كانوا يحدثونها فكانت معروفة بالوباء فدعني الله صلى الله عليه وسلم بنقل الوباء إلى الجحفة فالشاهد المولى منقل الوباء إلى الجحفة امتنع الناس منها وتحانوها ولا تزال خريبة حتى خشية عن نصيب الإنسان لأن الناس دعا منقل الوباء إليها وأصبح الناس يشرمون من رابع بشذاء الجحفة ولذلك إذا سمعت الجحفة أو رابع فالمعنى واحد والخطب اليسير إنما هو ميقات معدول به خوف الوباء فالجحفة هو ميقات أهل الشام وميقات أهل مصر وأهل المغرب, المغرب والسبب في ذلك أنهم كانوا قبل قناة السويس كانوا يأتون حجاج عفلي قياوة بلاد المغرب وبلاد الأنبلش يأتون على نصر ومن نصر يأتون من جهة العقبة على شمال النملكة ثم يأخذون طريق شمى بطريق ساحل كان مسبكا للتجارة والعيد فيأخذون بطريق ساحل فيمرون برابر ومنها يحيظون إلى قديد ثم إلى عسان ثم إلى مكة فهذا طريقهم في القديم فجعل لهم ميقاتهم الجحفة وهذا الذي جعل علماء يتبرقون بين من سلك طريق الساحل ومن سلك طريق غير الساحل فأصلح من يسلك طريق الساحل كأنه يخرج عن حدود ميقات المدينة ويصلح كأنه صار في حكم الشامي والمصري الذي يقبل من الشام أو نصر وحينئذ يكون ميقاته الجحفة وهذا الميقات هو الذي يلي ميقات المدينة في البعد عن مكة وهو يبعد كم يا كيلو عن مكان وهذا النقاش نقاط من ذكرنا واشار اليه المصنف لحديث عبد الله بن عباس وكذلك حديث عبد الله بن عمر واهل الشان من الجفره وقال وقال ولاهل الشام الجفره عبد الله بن عباس وقال لحديث ابن عمر وأهل من الجفره ايوه يجل اهل من الجفره وأهل اليمني يلملم وأهل اليمني نقاط يلملم وهي التي تسمى اليوم بالسعادية وتبعد عن مكة مرحلتين وهذا النقاط نصر النبي صلى الله عليه ولأهل اليمني يلملم وهو نقاط في حكم نقاط قرن المنازل من وقية الباقية قرن المنازل الذي يسمى بالشيل الكبير وذات عرض ويلمن هذه الثلاثة المواقيت متقاربة في البعد ولذلك تكون في حكم النقاط المتقارب لكن هذه الجهات اختلفت وبسبب قرب هذه المواقيت اخطأ بعض المعاصمين فجعل جدا نقاطا لأنه سامت بها يلمن وسامت بها السيل الكبير فقال إن المسافة واحدة يعتبر النقاط من نزل في جدة فلن منها وهذا خطأ فاحش فليست جدة في النقاط لأن كانت معروفة حتى من عاد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما سئل ابن عباس عن قصر الصلاة إلى الجموم قال لا ولكن إلى جدة وعسان والطائف فجدة ليس في النقاط ولذلك لم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم نقاطا والسبب الذي جعل بعض المتأخرين يقولون جدا مقاة كما هم مقودود عن بعض المتأخرين الحنافية وهم وقع في بعض كتب المتقدمين من الحنافين فإنهم ذكروا أن من قدن من من, من البحر فمقاته من طرف جدا لحيث إذا سامت البحر ما يبعد عن مكة بسمت الجحفة فكأنهم جعلوه عوضا بالسمت وهذا المراد بي أن يحرمه في داخل البحر ويمسألة بشهورة يحرم في داخل البحر مقدراً مسافة كبعد الجفة بحيث يصير كبعد الجفة لأنه يكون مثلاً قادم من أفريقيا سيدخل في ذلك البحر الأحمر فحين يجيب مقدر المسافة التي هي بعد الجفة من مكة فيدي عن بعد جدة ما فضل من الفرق فلو كان منا مبعد جدا الآن فظلنا انفرضنا في القديم يصل إلى خمس و سبعين كيلو وإذا دي تنظر إلى الجحفة تبعد مئتين كيلو فتحد مئة وخمس كيلو في البحر حتى تثاني الجحفة وهذا هو الذي عني وهو من داب وهذا من داب السمت ولكن مع ذلك لا يؤمن ير... به لهذا معنى قولهم غربية جدا لأن نصه في بعض الكتب الحنفية على أنه يخرج من الغربية جدا يعني من البحر من داخل البحر في الغرب بحيث يقدر مسافة قبل وصول الباخرة والسفن إلى الميقات في قدر بعد المراحق الموجودة في الجهة وهذا يسمونه ميقات السمت ومن ينظر إلى السمت لتقدير المسافة ولكن القول بأن نفس جدة تعتبر ميقات هذا كل يخالف المصوص وليست في جدة بذاتها النقاط وعلى ذلك الفتوى وقديما وحديما ولذلك علمائنا الشائخة انساء الله أن يحفظهم ويرعاهم يفتوم بهذا يرون أن جدة ليست في النقاط هذا هو الذي ابركنا عليه أهل العلم أن جدة ليست في النقاط وعلى هذا يمكن أن تكون نقاطا في السم في مثلة السم إذا كان في البحر في عرض البحر وقدر مسافة تسامت الجحة لأنه لا يمكن أن يمر الجحفة للبعض الأحيان لا يستمر أننا كان في البحر أن يثامت الجحفة كانه يأتي ولا يمكن أن يثامت الجحفة للعرض يعني أن يثامت لجدة مباشرة إذا ثامت جدة مباشرة حتى من شاطئ النصر فيقدم المسافة الموجودة وهو في عرض البحر حتى يثامت البعد الموجود في الجحفة عن مكة هذا يسمونه بعد السمت فإذا كان بنفس السمت الموجودة فيه الجحفة حينئذ يحرم على هذا يتخرج أن لو كان في الطائرة لا يمر بالجحفة ولكنه يقدر المسافة الزمنية التي تسامت المسافة المترية التي يكون بها بعيدا فيدخل في حدود المواقع يعني نقاط الجحفة حينئذ له أن نحري. هذا كله من باب السمس ورثة أن جده ذات يتعتبر نقاطه <تصفيق> وأهل جمال يلمل وأهل نجد قرن والأهل نجد قرن من المنازل وهذا الميقاط نص عليه مبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعرف الآن بالسيل الكبير هذا الميقاط ميقاط أهل نجد ومن جاء من المشر كأهل خراسان وزخارة ونحوهم كل هؤلاء كانوا في القديم يقدمون من جهة الشرق ويقوم ميقاطهم هذا الميقاط ويكون ذي حكمها ذات عرق ذات عرق نقاط يسامت نقاط قرن المنازل قرن المنازل وذات عرق هي ضريبة سمتها واحد وبعدها متقارب وثبث الحديث عنه عليه السلام أنه وقتها واختلف العلماء هل عمر هو الذي وقتها أو النبي صلى وسلم والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها وسئل عمر عن ميقات مسامة السيل الكبير الذي هو قر المنازل فوقت لهم ذات عرق فوافقت شهاده سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان رضي الله عنه أرضاه محدثا ملهمة فالصحيح أن ذات عرق تعتبر ميقاتا مؤقتا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالشهاد بن عمر وإنما وافقت شهاد عمر لأن الحديث الصحيح في توقيته عليه وسلم لأن المشرق ذات عرق نعم وأهل المسجد ذات عرق وهي لأهلها ولمن وهي لأهلها ولمن نر عليها من غيرهم لو أن رجلا من أهل المدينة سافر إلى الديار وهو يريد الشجر فلا يخلو من الشالتين إن مضى من الديار إلى مكة فميقاته مقاطع ذات عرق فيحرم من قرن المنازم ميقاته قرن المنازم فيحرم من قرن المنازم ويعتبر آخذاً حكمة أهلها يعني أهل قرن المنازل وأما إذا كان يريد أن يرجع إلى المدينة بعد التدري إلى البياض ومقاطه مقاط المدينة ولو أن رجلاً من أهل البياض أراد أن يسافر إلى الحس ولكن قال أريد أن أذهب إلى المدينة ثم أفت فحينئذ سفرته الأولى تمحظت إلى غير المسك فلا يلزم أن يشرم من قرن المنازل وإنما يؤخر إلى أن يذهب إلى المدينة فيحرم من المدينة طيب لو كان مارا على قرن المنازل كان ينزل من الرياض إلى الطائف ومن الطائف على المدينة فحينئذ يكون نقاط نقاط أهل المدينة لأن السفرة الأولى له سفرتان هذا إذا أراد المدينة قبل حجه له سفرتان السفرة الأولى تمحضت إلى المدينة قصا فليست بسفر المسك وقصد به موضعا آفاقيا خارجا عن المواقع فأصفحت سفرة ليست من نشق لذاتها أي ليست هذه السفرة ستكونه آخذة الحكم من مر بقبل المنازل ويزن بالإحرام من قبل المنازل فلا يزن إذا مر بالسير الكبير المحر وإنما يتأخر إلى أن يأتي المدينة ثم يشير هذا يصنونه الانتقار من الأقرب للأبعث ولا إشار فيه. لأنه لو انتقل إلى المدينة فسيحصل المسافة التي في مقاطل والدياجة لكن الإسكان لو أن المدني لو أن رجلا من أهل المدينة أو طالب يدرس في المدينة أراد أن يسافل إلى أهله في الطائف وعنده نية أن يحج هذه السنة فحينئذ أراد أن يقفل إلى الطائف ومن الطائف يريد أن ينزل إلى مكة أو كان يريد مثلا تربة أو يريد موضعا بعد الطائف فحينئذن نقول له لك أن تسافر إلى أهلك ولا يجدمك النقاط النبيلة لأنه سيسافر إلى أفق إلى موضع هو من الأفق وليست لسفرتي الأولى متمحضة من نسك وإنما هي لخارج المواقف ومن ساغر السفرة الأولى لخارج المواقف فلا يجدمه أن من للنقاط الذي يمر عليه فيؤخر إلى أنيعة الطائف لأنه في حلم وليس في حدود المواقف فإذا جاء إلى الطائف أحرم من ميقاتي أهل الطائف وحينئذ يكون منتقلا من الأبعث إلى ما هو أدنى وهكذا كان في رابر وأراد أن يتافر إلى المدينة ثم يحج فنقول له أخفر إحرامك بالنسب إلى وصولك للمدينة حتى تأخذ حكم أهلهم والعكس لو أن المدني لو أن رجلا أو طالبا يدرس في المدينة وعنده لي أن يحذر ولكن قال أريد أن أمر على أهلي في ينبع أو أريد أن أمر على حاجة في لي في ينبع فحينئذ تمحض إلى مكاني مو من الأفض وخارج عن حدود المواقيت وسفرة هذه ليست في سفرة النسوة أصلا فحينئذ يكون المقاط المقاط أهل الشح ويحرم من رابع لأنه خرج عن حدود المواقيت فلم يأخذ حكم أهلها نام ومن شج من أهل منها وعمته من الشلم بعد أن بير الله عندنا ثلاثة أنواع النوع الأول يسمى الآفاقي ومن كان الحكم حكم وهذا طبعا الذي يكون من حدود المواقف فما هو في الأصل في حكمه طبعا الذي هو دون المواقف لكن نعتبره نوعا مستقمة والنوع الثالث من كان من أهل مكة فهؤلاء ثلاثة أنواع أن يكون فوق المواقف أن يكون دون المواقف وقبل مكة ولو بيسير بي كأهل النوارية مثلا الثالث أن يكون داخل حدود الحرم ومكة من أهلها فأما بالنسبة من النوع الأول وهم الذين يكونون في حدود المواقف وما فوقه فيلتدون بالمواقيف والحكم على حسب الميقات الذي يمرون به النوع الثاني من كان دون المواقيف وقبل الخارج حدود الحرم فيفرم من موضع اهل النوارية من النوارية أهل عسام من عسان أهل خليس من خليس أهل قديد من قديد وقت على هذا فإنهم يعتبرون أنفسهم ميقات من مكان الذي هم فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة الأنواع فقال عليه السلام في حديثي من عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذالح ليها ولأهل الشام الجحسة وأهل اليمن لم ولأهل النجلة قرن من المنازل وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم فإذا عرفنا النوع الأول وهم الذين يكونون خارج المواقين او مروا بالمواقف من غير أهلهم هذا النوع الأول فمن كان دون ذلك هذا النوع الثاني فإحرامه من حيث أنشأ وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين من كان دون ذلك ينقسمون إلى قسمين من كان ساكنا دون المواقف كما ذكرنا كأهل هديث وعسان وخليث والنوارية فيحرمون من موضعهم من كان دون ذلك يشرمه من شيء أنشى والنوع الثاني من هؤلاء من كان منشئ من النية قرأت عليه النية وهو دون المواقع كرجل خرج من المدينة لغرض له في جدة وهو لا يريد الحج ولا يريد العمر فخرج إلى جدة وهو يريد مثلا معاملة له في جدة أو رح يصل أو والدين يضرهما فلما وصل إلى جدة وجد الوقت مكسعا فقال لو أني اعتمر أو تقويت نفسه عجيمة على الحج فقال لو أني حجث فطرأت له النية فيكون في حكم من كان دون المواقع فإذا الذي دون المواقع تلقسم إلى قشن إما أن يكون أهله دون المواقع ويحلم من موضعه ثلاثة وإما أن يكون شخصا طرأت عليه اللية وهدون دون المواقف نقول له حيث طرأت عليك اللية يلزمك الإحرام بناء عليه أهل جدة يكون يشرامهم إذا أحرموا من المكان الذي أشعوا فيه ولا يؤخروا إلى طرح جدة كما نفعل بعض العامة اليوم يؤخرون إلى المحطات التي تكون خارج جدة وهذا يلزمه الدم من أخر خرج من جدة كمن جارز الميقات لأن المصر قد إحرامه من حيث أنشأ وهذا يدل على أنه يدل من الموضع الذي أنشأ فيه نية حتى قال بعض العلماء لو أنشأها في بيته لا يخرج من بيته إلا وها بسر ولو أنشأها من نسجد فإنه لا يخرج من ذلك المسجد يصل إلى دوراته ويغتسل ويتهيأ وينوي من ذلك الموضع ولا يؤثر إلا إذا كان يذهب إلى بيته وأبعد كان يكون المسجد مثلا في طرف جدا من جهة مكة وبيته في داخل جدا حسن إذن يذهب إلى بيته وأبعد بطليم ينسقي إلى أبعد ولا حرة لكن لو أنه أنشأUREه في مسجد ما ويكون هذا المسجد مثلا في طرف جدا من جهة المدينة وبيته في مثلا طرف جدا من جهة مكة فحينئذ يقترب ويأخذ بعض الأحيان عشر كيلو وهو غير ناوي وهو ناوي للنسق غير محرم الجهد فلا ينصح له يعقد المية من الطرف الأدنى وقد عقد نيته من الطرف الأبع لأن السنة نصف وقالت إحرامه من حيث أن شاء وهذا يدل على التأخير بالموضع وأنه لا يجزل ومن يجزل ذلك الموضع إلى موضع أدنى منه وأن من خرج إلى المحطات التي خارج جدا يعتبر مجاوزا بميقاته ويزم ما يجب المجاوز بميقاته ولو كان بفرق كيل واحد بل ولو بمص كيل لأنه حينئذ خالها النفع الذي يده بالموضع فإحرامه من حيث أنشاء بقي المعثى لكم أهل مكة فقال عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة ينشئون من مكة فقولوا حتى أهل مكة من مكة حتى أهل مكة تكون نيته وإحرامه من مكة هذا في الحج وجاء ما يضين في العمرة وذلك بأمر في الصلاة والسلام لعائشة أن تخرج إلى التنعيم وهذه سنة ظاهرة واضحة في أن المرادة لأعشونا أن يأمرها بالتنعيم وإنما أمر أن تخرج بالحل إلى الحل ولذلك تقول عائشة في اللواية عنها والله ما ذكر التنعيمه ولا غيره والله ما ذكر التنعيم ولا غيره ولكن طلب التنعيم لأنه أرفق بها والأصل أنه يخرج إلى أدنى الحلم حتى يجمع بين الحلم والحرم وبناء على ذلك المجاة حديث عائشة حديث عائشة أنت بالخيار بين عمرين إما أن تقول عائشة مدنية ملعة من المدينة وأمر النبي الصلاة أن تخرج إلى الحلم فيكون دليل على أن المدينة يجيب لما يتركه ذو الشليفة وميحرموا مطرف مكة وميدخلوا مكة ومفرمي وهذا لا قائل بيه وهو خلاف السن وإن من تقول نعيش في حكم أهلنا أحد أمرين إن من تقول إنها آساقية وإن من تقول مكيه وليس هناك فرض ثالث فأصلحت إنها مكية وإنها آساقية فلما قال أمر أن تقول فهمنا من هذا أن العمرة يجمع فيها بين الحل والحرم بخلاف الحل إنه لو أحرم من الحرم سيخرج إلى عرفات وهي خارج فدود الحرم سيشبع بين الحل والحرم في نسكه قالوا فالحد وأخف وكان يحرمه من حيث أنشأ في حج واستفرية العمرة لورود النص عنه عليه الصلاة لعائشة سمديها من الشرع ولذلك يقول, يقول بعض العلماء لو لا حديث عائشة لأسكل لا الأمر لو لا حديث عائشة لأسكل لا الأمر في عمرة المكين هذا على الطب أن المكين يعتمدها لا أسكل الأمر في عمرة المكي لأنه لو كان يحفل من مكاني وموضعي كان الأفضل له أن ينضف بالبيت وهذا النبي جعل بعض العناء السلب يقول كعطاء وغيري لا يرى لأهل مكة أن يعتميروا لا يرى لأهل مكة أن يعتميروا لأنهم يرى أن عمرتهم أن يضفوا بالبيت لأنه إذا كان يحفل من نفس مكة فالأفضل بدل أن يدب إلى بيته وأن ينوي من بيته ويرجع هذه الخطوات الأفضل أن يقضيها وهو يطوف بالبيت ولذلك قال لا أدري هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم يعني يتكلفون الذهاب إلى التنعيم والخطأ إلى التنعيم هل لا دعوا هذه الخطأ في الطوافي في البيت فهذا أفضل وأكبر لأن المقصود من العمرة أن يزور البيت وأن يطوف بالبيت فهذا هو وجه تشديد بعد السنة في عمرة المكي وهو يقوى على مذهب من يقول إن المكية يحرم من نفس موضعه من مكة وهو قول ضعيف لكن السنة لما ألحت عائسة رضي الله عنه عنه وكان ما يرضى سائلا سألها في أبي وأمه صلى الله عليه وسلم لها وهذا الإرشاع من عائسة كان فيه خير للمسلمين فقد بكت في هذه النسلة وبيّن أن المكية إن والعمرة إنه ينيها من الحن ولو قلنا إن المكي لا يعتمر فإنه على القول بأنه لا يعتمر قد يعتمر ويشرع لو أن يعتمر كان يريد أن يعتمر عن أبيه يريد عمره عن أبيه لأنه حينئذ يخرج يبع حتى عندما يقول أن المكية لا يعتمر فقد تكون عمره عنه غير يحتاج إلى أن يعرفنا النقاط فهو يقول لولا حديث آئش ولا أسكن الأمر يعني كذلك المكي يحرم من موضعه إذ كان أن يكون حينئذ يستوي هو والطائف يعني يكون هو والطائف على حد سواء ممكن أي شخص وهو يطفض البيت ينهى عمره وهو مكي ممكن وهو داخل حرم يقول نويت عمره هو يأتي ويطوب بالغاية هذا بيفعث انه يتحلل فيقول اشكل الامر ولكن لما جاء حديث عائشة وامره ان الى حدود احل دل على ان المقية في حمرتي لا بد ان يجمع بين احل والحرم كما انه في نسك الحدي قد جمع بين احل والحرم